وما أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصَّلَاةَ ويقيم الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ وذلك دين لقيمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان أخوة جيشنا درسي درسي حفدهمين لشرح كتاب الواجبات المتحتمات او واجباني كحتمين فرضا لسرهم مصمانيك شالزاي بن بيزانا لدرسي رابردو اللقل باسيب ضد التوحيد الشرك ها بش بريازان بوخاي تاكوتانها دیش ب یک تا برسی خو پرود یارا وهو ثلاثه انواع ما مصافر مئ او سیجوره ها بش بريازان تبيبه سجوره وا شرك اكبر و شرك اصغر و شرك خفي ها بش بريازان گوره ك انسان انجم بداله عين انسان در چيت بش بريازان بشوك لاتوان جور کن جورتره. انسان انجامی بدی که فرنا بلندی در ناشد. بلام ایمانی لاوزبوه لترس نکیدای. امیزوب خوب جدی دوام. ها بربری دانی شارا و تزور جربسر زبان انسان کندیه که انسان تزور جار عقل خویی نتوش بید. ود به هندی لزانده فرمون شرکی اصغر و شرکی خفی. هندی لآل علم هر دو فرمون اما شرکی بچو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 اربعه أنواع، شرك جوره، هذا الجريذاني جوره، كإنسان لا إيمان دلك، والمسلم لا إيمان درسه بي، شوار جوره، إمل ترزول من خند، ودمان جوري زوره، بو ما مص دفر بي شوار جوره، زانن أم عبارة ما مص، شرحكن بس نبوشنيب، هنديك دفرمون، شرك لا ألوهية تعبدية شوار هند هدفرمون شدك يجوا لك الزور جار خلاك تيجي دكويه لم شوارج وياه دفرمون كما مصاف النج شدك يجوا لك شوارج ورا دفرمون هرهم يكبر كي تلهم شوارج يبيتوا دفرمون موصى النوع الأول جوريا كم لجوركالي شدك جورا شدك الدعوة هاوبش الرياضان بخوي تا كوتنا لبارنود عاكرين هندى اللي هاي علم فرمون أمام واتا جورا كالي فرسن ده فرمن شركي دعوة واتا شركي عبادة هرشي عبادة هيلا الجيب شرك شركو الدعوة واتا شركي بارنو وشركي هواركرين خلقتي الزوردار خلاص هيقول لغير خوي أبارثو هنبو غيري خوي تعالى بو هواركدين غيري خوي تعالى والدليل قوله تعالى بالجثمان لسرقوا أو فرمودي خوي تعالى كأفرميد فإذا ركبوا في الفلك دعاوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون سوره عنكبوت ايتي شخص بينز خوي برزقات فرميت بباوران كاتي سواري كشتي ابون سواري بلمد سواري بافور ابون باين لوشكاي ابراء تشلو بحر لكاتي شفولداني اواكان درياكان تواو ترسالي انشت تنهى الاخوة تعالى تنهى الاخوة أفارنوى تفرمي دعوا الله مخلصين له الدين أفارنوى هاوار يمر باخوة تعالى خالص انبؤوا فلما نجاهم إلى البر فلما نجاهم إلى البر كاتي اخوة تعالى رزقالين يكردوا سلوشكايا لنا كاشتغداء أبزين إذا هم يشركون تسألك جار الجاران أسنوشيكا شيء قرأة دايا فلا أقول باخوة تعالى لشرح أم عبارة موسى شرك دعوة وشرك دعاء بارانوى عبادة جوريزورة جوادرين عبادة بارانوى بخوي تعالى تنجي إنسان أو بريز زليلي خوي بخوان منيت أو بري فقيري خوي بخوان منيت بجوادرين عبادتها كبيعة مال فرس صلّم الدعاء هو العبادة ها بارانوى خوي عبادة بخوي تعالى خوي فرض هذا فرمي غافر آية شص وقال ربكم بدعوني استجب لكم فالواردقارتان فرموية تي لين ببارين وداوام ليبكن أستجيب لكم ولم تاند دموا جيلاكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي او كسانك ولو تبرزوا متكبير لآس عبادتي منو برسني منو باران ومن سيدخلون جهنم داخلين لدعاهاتو دا لدعاه روش دا أخرين جهنم بسر شوري بزليلي شونك لو تبرزوا في ظل متكبير لا أسير برسله بارني خوي تعالى. كبو ما ثابتبوا بأمكان القرآن. فالمكان في غمر إخوانه صلى الله عليه وسلم. بارنا وإبادته. هاوار كرد إبادته. دعاء إبادته. زانما ما في خوي تعالى يا. خالص ندب أبو كريد. حرام نال رواية بغير خوي تعالى الجنب دي. شري قرادة بخوي تعالى. هوار غير إخوة. لكارو كردوا وفرمانك. بس خویت وانه بیوش ببکات. ودبن تنجر، هند کارو کرده ویا، بس خویت علا دوانتوان انجامی بداد. بس ودستی او، لتوانای بشر و مخلوق کان نیب کن. تو اگر امپاران و هواکنید، او بردو او قبرو، او تو شریق بخویت علا قرار دار. او مخلوقد بردم منزلی خویت علا، ک آبدا ناگت منزلی خویت علا. ادرفی قمرامن صلّا و سلامی خواین اوليا كاني خوام الرحمه اخواني بها ما مصيان واهلي علمن اجر غور فيها تشكي بيد اجر بردي بيه جنوكي بهر شيء بها ما دام توانانيا خصائص اخوا بكار بين توانانيا بتوب وخشيت نجاتت بداات لكارو كريك اي شيء خوي تعالى بها حرام شركه بباراتيل دواد يبي غير خوي تعالى شنتي هو دبيتا دانانو اعطاي حق اخو المخلوقات ودابت عبير باور اعتقاد غير إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس, الناس وأتم معبودهم الخالص إي بس هو معبودات تو غير الله تعالى فرض دي رباورد وهي الله معبودك هي ياخذ أو مساواته يفسان ثاني كرني بندكانك الله تعالى أبدا أو ظلمة اشتوانيه وي إمام محمد كوري عبد الوهاب رحمات إخواني بي كتابي أكشف شبهات أم عبارتين أن مشرك زماننا أغلاض شركة من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة شرك مشركان سردن تنطل قرصتلا لشرك مشركان سردن في غمال إخواء لهم دروا فرمي لبراوي مشركان سردن في غمال إخواء لكاتي الشيناي لإخواء فارنوا لكاتي للكاتي شيني لغير خوا بارنوها، بلاملكاتي الصغلتي فقط لخوا بارنوها. دلاب بلام، مشريك خمان خومن، ومشريك زماننا، ومشريك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. هم لكاتي الشني، هم لكاتي الصغلتي هشيب خوا قرادةا. أو بيني خلك وهاي لأوبر الصغلتيها على مدد يا رفاعي، مدد يا حسين، مدد يا عبد القادر جيلاني، مدد يا إمام محمد. نعود بالله، لم شاء الله يا خويا. ها وراء نغيري خويا تعلى بك هذا الصدق يا خويا. أريف ها وابو فلان كس إنزين كده يا خويا. فنأجري بخويا ما لسروا الكوا بارانوا. ديجي لله دا أو آياتكما موصلا. وببقين نبيو. شن آياتي كيش القرآن زورن. بلاميندو لسوره المؤمنون ايضا صوت حبك على فرمت ومن يدعو مع الله اله الاخر هكاسي دوابك او ببارت او بريت زيغلى الله بو الهي جتر شو كيفارا او هواركز عبادتها فرمت سلفي كيبو غيرك على كذب الى هكاسي ببارت او هوار بريت غيرك هوار بريت غيرك هوار بريت غيرك هوار بريت غيرك هوار بريتك هوار بريتك هكا الباطلون لا برهان لهو بهي او برهانينيه دليلين لسروا كي كات بجورانو التقليدو ظلالاتي فإنما حسابه عند ربه حسابي أوكس من بار الله إخوة تعالايا علماء فرمانو تهديدا هرشيخوا يبقى أوكستها أو حسابي لا يخوات تعالايا إنه لا يفلح الكافرون بدلني آيه وكافرانو بباوران سلفرازنا بني شنجي عمل أمكسش عمله كفرية لسرط ينسخواه تعالايا فرميت ولا تدعو من دون الله نفاريت وهوار نكيت جغل الله من دون الله وتغيري أخوه ما لا ينفعك ولا يضرك نزياء نقازان جيبوتها تداواتي من دالب ببخشي بخوة ناتوانيد شفاة بدأ ناتوانيد رزق الزياد بك ناتوانيد عمر الدليج بك ناتوانيد بركة ببخشي ناتوانيد السيركة وسجنكت بردا ناتوانيد أما توب نبع خافر من ما لا ينفعك نبعي بوتنية ولا يضرك زياني بوتني بدو معنا.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 أما جوريا كبو، الجورة خلنا نشري في شرك الدعوة. جوردو ما مصافر النوع الثاني شرك نية والإرادة والقصد والدليل قوله تعالى دفرميه شرك نية شرك إرادة وما بس كسر للدنيا دا عمل أكاكير دوكة ما بست لزات الدنيا أول هواي خوي كدو شريك خوا. هر إنسان يعمل كده تقالوا هاول لبدنياغو هاول ادو عملي شاكاك ما بستيه ولا زدنيه والجد لدنيا بدل زبينه دنيا قازان بدل زبيريت او نيتي بوغيري اخويا ارادتي بوغيري اخويا قصدو ما بستي غيري اخويا او إنسان خوابر نيه الحقيقه تاع باب رواد مادام لكرو كانتا لذلت أو الشاردو توك دنيا بدل زبينيت اراده دنيا دنيا بينيت أو الدنيا بتروح شريك بخا قرداوة هواي خود دنيات كلبه شريكي خوي تعالى انجزا فرمي تعالى تعلى فرميتي للقرآن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هركسيك جياني دنيا يدويت جواني ورعزواي دنيا دويت أيوة لدنيا دا ملذات بدزبينية إيش أكا إلى دنيا الدنيا والقرية حول تقلائب دنياية نوفي إليهم أعمالهم فيها او بيان دبخشين او يكوا ما نسيوا شمان بيان نسيوا اللى الرزقو اللى الرزي بيان ابخشين بجواني وهم فيها لا يبخصون أبد لين كمناكين بالتواواتي ورأقرن شوكي هوري بدنيا بوا ما بس دنيا يخوات لكالأزاني تيديا طماعي دنيا يبو هور بدنيا بوا اي ديني بالتواواتي ببك بكري أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار اوكسانة كما بس دنيا يبو. آخرة ده بيجي لدنيا ده ربيورن. لدواء رج ده جهنم في تي كيان صرف قصد دنيا بو أو دين جس كوت. لآخرة جهنم في تي كيان بنيا. ما صنعوا فيها. هرتشيان كر دول دنيا ده هم بفشلبوها. بدو ما أنا. ما نايشن. أوانا علماء فرم ما أو كسان هالشي طلاق وكيدو في الدنيا يمكن هم يبطلون يعني معناته يقول إن إنسانيته كشبكين وخير عليهم. بيواتيه كشبكين. لقال خير كيدا. ده شيء خير كيشانه بيه. الدنيا وباطل ما كانوا يعملون هالشي كأن كدوا ما بس كفر امام ابن القيم جوزير رحمة يخواتي على الابيه دفرمين اما الشرك في الارادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له فلا اقل باخوان افرمين الشرك لارادات لن يت لما بس كانت كندل الشعراويه بحرك بحريكا قراغنيه او نزوله ابي الزول وريابي تي زول وريابي إنسان لوانيه بتفرسي وقبر فرسي وشخص بزيروس قريب بيت قصدتي اكيد شاقه كردين بالدنيا بيت ما بس لذات الدنيا ما بس بدسنان الدنيا دوى هواي خوتك اكيد اخوان النبي لا منين اجري قيامه كبير نمنين اما الانسان عبد الدنيا ان جاء فرميه شرك لارادوا قصدوا بس كان البحر كقراضنيه وقل من ينجو منه كم كسر رزق قال كم كسر لم شقرز قال بيتها من اراد بعمله غير وجه الله هرك السيل عملا كاني, كاني ما بس يغير خوات العابد، هم ما بس يكتري بهاد، واتعين مسلمان جو بغرف، شاهد ما عندنا، تقبل تقولي أخو قرايته واخالصان قيامك بيشقود ساق بك، الدنيا بقيمتها، تو هول مدى أجر والجريد، أجر الدنيانية أم روح أمرو عمل بياني حسابه، إدريان نعيم عذابه. افرميت هركسي لعملكان اذا لكن لو كان اذا ما بس الدنيا بيه ونوى شيئا غير التقرب اليه ما بس اوبيه زيغا لخوالي زيغونو ما بس يشتري بيت هل شيك جدري بيه من صبري اصدقارب هل شيك جدري وطلب الجزاء منه لسن عمل ساكني ما بس للدنيا جزاء قريت فقد اشرك في نيته وارادته او الشريك بخاقره دوا لنيتي لارادتي وما بس لكي اذا الهواءي خو كر بشري جي خوا دنياي خو كر خوا هر شتي خلق بخلق خلقا گوريت بناغري بخوا باشو نامسفر مي النوع الثالث جوري سيمن جوار كان الشرك شرك الطاعه شرك الجورايلي كسي اطاعبك بو مخلوق هيك عم مطلقيله حلال وحرام نبرزك اما حلاله كان حراما او كسي فعل المشركه شرك طاعه طاعتي فلان كسي گرت لسلف إخوته تعالى والدليل قوله تعالى أو اتخذوا أو أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشكون سورة توبة آية سويف تفرم ما وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذكر له أن عبادتهم أن عبادتهم طاعتهم في المعصية دفع مما مستدر سيم السلم الشرك شرك شرك طاعته أم آتب في روزكة في أغمال فأخنا يا عدي كري حاتم عدي كري حاتم حاتمي طائي باوتي فيها ناو دارب بسخاوات أم عادية هذا بخزن في غمالي خواه صلى الله عليه وسلم وشاري مدينة فالمؤيت كر الجناب فالمؤمن عادية كوري حاتمي طائم خير رواهاتوي بيغلطوا في النباسي ممار شونا ممار في غمالي خزمان انا اشتقصيبوا اكرروا نصيحاتي قردوا دعوية قرد أم آتو خزمان فالمؤيت تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أهل الكتاب يهودي كانوا نصراني كان على ما كان خيانو كان خيان كذبوا أرباب جعل الله كردو أن بتنخوا يجعلا الله والمسيح ابن مريم مسيحي كري مريم شان كري بخوا الله قا فرم وما أمر إلا ليعبدوا إله واحدا خو أمر بنكره بأوانش يهوديه نصرانيت لقديم داي كقوم موسى عيسى بن أو أنش أمر ينفي كرب التوحيد، أمر ينفي كرب بغير إخوان فرسى، أمر لا إله إلا هو سبحانه عما يشجر إخوان فرسى باقيه بجريب إخوآه لا ويك أوان شريك وقرار ذم، أن تفسير أمآ تكذب إشكاله في الدنيا جورالي طاعة عالم كانو عبد كان بكي لسربيز إخوا شريك بإخوان قرار دوا مرجني لي بباريتوا. وقو بیگمانی خواهد تفسیر کرد بو عادی کرد حادم. انجاب بیگمان عادی خب نیوا. عادی لی ولما فرمیم ای رسولی خدا. ایم خوناتین عالم کن خمانو خوا پرسه خون پرسین. کو ایبادی موقعی. جنابت ام عادا خوبید و بمن تقوای ایم ایم پرسین. و دیبال ایم ایم پرسین. یت ولها نشوزیم ببین رو قیم ببین کو فرمی. آیا اوی خوا حرامی کدوار. بقیه اوی حلال نه بر والله اي ايوا لا اصلح على لا حلالك دوه بخص ايوا ان تلك عباداتهم اياهم تلك عباداتكم اياهم او عبادات ايوي اوان حلال وحرام اي شي خوي برودغره ام حلالا من حلاليكم تشقن عد بخصك بيت يا ما ما حلاله ارى اخواننا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 إن جاء لمسائل تحليل وتحريم ابن تيمية سوزاني رحمه الله البين ده فرميت وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين ده فرميه أو كسانكوا عالم كانوا عبيد كانوا بأرباب جغل الله لحلال داني حرامكان كان وحرام داني حلال كان أو خلق دوب يجب ان هم كشرني كافر ببوشته ابي ام بها احدهما يعلم انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله او تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر تفرمي اگر خرشي رايه خرشي كان باشا كانوا سركردكان ديي خوين او خالکا بزنان پاشکانو سرکزکانو پیشواکان دینی آن گوری وا برای ولله مادرم دینی آن یجگوری بیه ای ملسر او دین گوری ندوعانه کوین برای آوان هتی براین حلال حرام حرام حلال قرآنیم بیگیم بدلو بارون بق سکانی هی اتباع رئیسکانی ما بوشیویا شاق بزنان دینی آن گوری وا شاق ام ایشی امانی کن ام فتوا برنامه دیجی اسلام دیجی بیگمرم فهذا کفرن او عقیده دیجی کفریه هرگسیاب کافر بید وقد جعله الله ورسوله شركا خاف من أو كسر الشركه شركه طاعتي مطلقي دان بندكان شعي اخوي فرعون اشكر بن ذكر وشريك اخوها لتحريم وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم بان يجيبونك باس جيبون بيت ما دام قناعات البقصه جيبوا حلال وحرام بكافر في بوي عكس فرعون اخوها فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه انه خلاف الدين واعتقد ما قاله دون ما قال الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء مثل هؤلاء دفرمي هركسي دواي في شوايب كي دواي كسب كي دواي او يكبو الرنبو وديني غوروا لحق لايداوا بود روبود لحق لايداوا تو تو مقصيكي قلي والله بله حق شادها من قناعات مقصبيتي خبران مقصيكي او مخالف اسلاما دج بقى اتيكال قرانا دج بشريعه اخويا نقول نخير با تبديل من قناعات البويا او قناعاتك كافر لي الاسلام دلتي ابي بمشريك طاجم من الثاني جوري دوم لو خلكنا أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام بتحريم الحرامي وتحليل حلال ثابتا خلكي واه يا قنعة إيمان اري أري حرام بحرامه قنعة بيدي أول شيء حلال بحلال له بيدي لكنهم أطاعوهم في معصية الله بلان بقصير كذا كانوا في شواكانك لما اخوه اري أري من حلال كرب حلال أذانين أم وانا أروي خالد بلام خرافة أزاني حلال حلال وحرام حرام بقصي وأنا جوريه بس وجوه هوادو يا كبير وجو طمع الدنيا وجو اللزات دي بيخد السيبوشيني الري ما دم قنعدي بسليمي بس ما وتوه أزاني اوان ديني أنا جوريه لا بقنعد بقصي أنا كات وجو هوا بقصي أنا كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي وجو مصمّان كباقي معصي أنا كات التي يعتقد انها معاصي شافت أزاني معصية شو أكاد فهؤلاء لهم حكم أمثاله من هذي الذنوب او کوک توان بارن وایه تو زور جار گناهی بوره کیوید خود از این گناه، از این توانه، بس شیطان واباح دیوانه نفس ام مرا بیسو واباح ساو جان یکم، بدونه کیوید دسیبو آبیت، اتوبه یکی کیت ل نه خدای او کافر نمی بی، بس او توان بارو فاسق و معصی کردوه، اما بله وله به حالی قناعة بيدي حلاله او اعتقادك في دكان هاذو مسماني سجالك زميني ما تواني كذبا غناي كذبا لنفسي اخويا زان غناها بس لذت الشهوه ولي كذبا مسيطري وسط اخوينا ما هو او كافر نبوه او فاسقه مستحقه بعقوبه ديكه تعالى اكل عقوبه بيدات جوري شوارم تمام مصافر 100 النوع الرابع لكن اخر باس هو كتاب ان شاء الله امدرسه ذافرمي جوري شوارم لجوركاني شريك شيركي جبره شرك المحبه شركي خشويستي كخشويستي تبي بوجي قال الله لخواز يا تريان بقدر خشويستي وخا يعني خشويستي تبي بو مخلوقاتا كان خشويستي عباده كذليلي بيوبي ترسي بيوبي تعظيم بيوبي والدليل قوله تعالى بلغت من امهاتي خوات عليا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله لفارمنانه و خرشيدا كسانوان تي الله انداد جندانا و انداد جمعي نيد نيد و تشريك ين مسيد خرش يواها الا كحب الله خو مخلوقات دروست كراواني خو بقدر خو شويستي خو ايلاين چون بخوا ترسي عليه الأخوة آوا الزليل خوشويستيانه أبو بندكالي خوات على والذين آمنوا أشد حبا لله أو عن إيمان دار خوشويستوياين بخوات على هيا أما الباس ما كنده تفصيل هي أما السورة دي آياتي صد وشصو بياجوب تا خوشويستان خوشويستي بخوا عبادة ده أبي خوات خوش بزاني بجوريب زاني ملكتي بي لي بترسي بزاني ملكي دنيا او بدخواه ت بهش تمام دنیا هالدن نتون زین لب دن خواب بدخواه ت جهانم همو دنیا هالدن نتون دفاع لب کنم که آب خواب خود راضی او که راضی ام جور خوش شویستیه که خوش ترسی بیا بیو زلیلی بیا بیه بعید خوابه کافر بید تو خوش شویستی طبیعتیه با خزان و من داری خود اما بس خوش شویستی غریزیه لی نترسید بچه زلیل اما درسته اما که بچه بوش الزليلي أبيه مشرك خالك وهاي قبلك جاب قبل إقدار مرقديه أما أخوه شو بيسيبه هيا لا توه إلا رزيلة بردي ترسي وهاي نادر دينه البريد نادر حركين عشرين بكاريه والله اللي شرك بناقل بأخوه والله أوان لو قبل مرقديات رزيلة خوانة رزية والله أوان ذي ملك الزليل أو مشهد مرقديه لمزقته قروانية لمزقته قر لو او شرك او احترام شركه او شركه او شركه او شركه او شركه او شركه او شركه خو شركه او شركه او شركه او شركه او او شركه او شركه او شركه او شركه او شركه او شركه او شركه او شركه او شركه او شركه او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 تجي بالخبيكه بس تولمراضي بيهجي من هاي الدنيا مو بس تولمراضي بيه بس تو خوش بيه او امانه ناري فلنك بس خوي تعالى لمن راضي بيه خوش ما والله ما هم همدني عاجز بيه با همدني هم در مكان بس والله اخواش لي تور بيه اخوا غضبي دنيا دوست بيه با يك پوشكيني بتو ابي موحد بيه, بيه لا خوشوا يستان، أما أمثال جورا، شريك جورابو، لذا زاهداتو شاء الله زوج الشريك بتشوف بسقينه، لا تفسير له كنوا. دعكم لخوائج قول متابان، لا بخاطننا والجوان كان صفة بارزاقين ولا كان من خوجب. خدا يعفونا بكى، بالصلاحي حالنا بكى، وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والصحب أجمعين. وما أمروا اللّا ليعبدو الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة وذلك دين القيمة